ونزل ناكي بشعار الأسلام كلها سيكون أمرا لإتمام ما نقص منه وإكمال ما كان موجودا منه وهذه القاعدة مضطلدة في جميع الأوامر القرآنية وصولها وفروعها فقوله تعالى يا أيها الذين أوتوا كتاب آمنوا بما نزلنا من القسم الأول وقوله تعالى يا أيها أمر من دخول فيه نعم وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا من الثاني والثالث فإنه أمرهم بما يصحح ويكمل إيمانهم من الأعمال الظاهرة والباطنة وكمال الإخلاص فيها والنهي عما يفسدها وينقصها وكذلك أمره للمؤمنين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان أمر بتكميل ذلك والقيام بكل شرط بكل شرط وبتك شرط ومك... بكل شرط ومكمل لذلك العمل والنهي عن كل مفسد ومنقص لذلك العمل وكذلك أمره لهم بالتوكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب هو أمر بتحقيق ذلك وإيجاد ما لم يوجد منه ولهذه القاعدة وبهذه القاعدة نفهم جواب الايراد الذي يورد على طلب المؤمنين من ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم والله قد هداهم الاسلام جوابه ما مسؤوليه هذه القائدة ولا يقال هذا انني الحاصل انني هذا انني اقول الناس الذي يفتح لك أبواب العلم كنوزاً أبواب. الذي اقول الذي اقول انني اقول انني اقول انني اقول انني اقول انني اقول انني اقول انني اقول يقول اقول انني اقول المستقيم اقول انني اقول انني ولكن باقنا علي الضاق على إكمال تكميل فيما انا فاعله وإحتاج الى تكميل وتحسين وإكمال فيما نقص مني فأنت مثلا تصل الصلوات لكن هل تأتي بالرواتب كلها ها؟ قد لا تأتي تصل الصلوات لكن هل الصلوات كاملة قد أنصره من صلاتك ولم يكتب لك منها إلا العشق مثلا فهذه قاعدة كما قال الشيخنا رحمه الله قاعدة مهمة جدا يدول بها أشكال كثير ويستحدى الإنسان بها كيف يدعو الله عز وجل إذا قال اهدنا الصراط المستقيم القاعدة السابعة والأربعون إذا كانت سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرها يا الله بالحكم العام وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه وأكبر دليل على أن على أحكامه وعلى أحكامه وانتظامه العجيب وأمثلة هذه القاعدة كثيرة منها لما ذكر الله المنافقين ودمهم واستثنى منهم الكافبين فقال إلا الذين تابوا صحو واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين فلما أراد فلما أراد الله أن يحكم لهم بالأجل لم يقل وسوف, يؤتي الله وسوف يؤتيهم أجرا عظيما بل قال وسوف يؤتي الله يؤتي الله المؤمنين وسوف الله المؤمنين أجرا عظيما ليشملهم وسوف الله ليسمى لهم وغيرهم من كل مؤمن ولئلا يظن اختصاص الحكم, الحكم بهم ولما قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله إلى قوله اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذاب مهينا لم يقل واعتدنا لهم للحكمه, للحكمة التي ذكرناها ومثله قل الله ينجيكم منها أي هذه الحالة التي وقع السياق لأجلها ومن كل كرب القاعدة الثامنة والأربعون ها؟ وهذه أي تقع كثيرا في مقام الإرهاق في موضع الإضمار فإن المثال أحيان يظهر في موضع الضمير ليفيد الحكم بالعموم فالآيات التي ذكرها المؤلف واضحة قال الله تعالى إلا الذين آمنوا إلا الذين سابوا إلا الذين سابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين قال وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيم لو قال وسوف يؤتيهم لتوهم واهم أن هذا أجر عظيم لهؤلاء فقط ولكنه قال وسوف يؤتي الله المؤمنين فأظهر في موضع الإضمع وفائدته أن الحكم عام لهم ولغيرهم وهناك فائدة أخرى أن هذا الأجر ثبت من أجل الإيمان, من أجل الإيمان. فكل مؤمن وإلا لم استقله نفاق فإن الله تعالى يتيه اجرا عظيما والمؤمن هذه قائلة كما قال الشيخ عنه الله مهمه مهمة جدا وهي أن الله تعالى يحكم بحكم عام يشمل ما سيق الكلام من أجله وما لم يذكر وهذا من بداعي القرآن وجمعه وأنه من جوامع الكلمة القاعدة الثامنة والأربعون فتعلق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء وذلك أنه تقرر في الكتاب والسنة والاجماع أن الله بكل فين عليم وأن علمه محيط بالعالم العلوي والسفلي والظواهر والبواطن والجريات والخفيات والماضي والمستقبل وقد علم, وقد, عل وقد علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا الأعمال وقد وقد, وقد ورد عدة, عدة آيات يخبر بها أن أنه شرع كذا أو قدر كذا ليعلم لي كذا, لي كذا فوجه هذا أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء وأما علمه بأعمال العباد, بأعمال العباد وما هم عاملون قبل أن يعملوا فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء لأنه إنما يجازي على ما وجد من الأعمال وعلى هذا الأصل نزل, نزل, ما, يرد نزل, نزل ما يرد عليك من الآيات كقوله يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، وقوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب, ينقلب على عقبيه تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ورسله بالغيب وليعلم, وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم من المنافقين وقوله اعلم الله ولا يعلم الله اكتبه ليعلم ايه مكتوب صحيح ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلم ان المنافقين وقوله إن أعلم أي الحزبين أحصار لما لبثوا امدا وما, وما أشبه هذه الايات وما أشبه وما أشبه هذه الآيات كلها على هذا الأصل القاعدة التاسعة نحن نعلم علم اليقين أن الله بكل شيء عليم في المستقبل وفي الماضي وفي الحاضر وهذا لا اشكال فيك ولكن تردوا ايات توجب اشكالا مثل قوله ولا نبلو أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم مصابين. أليس الله قد علم ذلك من قبل؟ لا احنا بل طيب ولا نبلو أنكم بشيء من الصيد تنالو بأيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بله طيب قبل علم نعم علم وان كان ذلك كثير وهذا يوجب الإشكال على الإنسان فأراد الشيخ رحمه الله ان يبين الجواب فقال ان العلم علم, علم, علم لا يترتب عليه الجذاب وعلم يترتب عليه الجذاب فعلم الله تعالى بان هذا الشيء سيكون هذا لا يترتب عليه الجذاب وكيف يترطب الجزاء على من لم يؤمر ولم ينهى وأما قوله لنعلم المجاهدين والصابرين فهذا علم بما يكون ليجاز عليه علم بما يكون ليجاز عليه وهذا واضح وأما قول بعض اهل العلم إلا لنعلم المظهور فهذه العبارة على اتلاقها فيها نظر لأن علم الله بالشيء قبل وقوعه علم به ظاهر رب لكن ان أرادوا بعلم الظهور أن تعلق علم الله تعالى بهذا الشيء قبل وقوعه تعلق بأن الشيء سيوجد وتعلق بهذا الوجود تعلق بأنه وجد يعني علم الله السابق على الوقوع علم بانه سيوجد وعلم الله بعد الوقوع علم بانه وجد هذا صحيح وهذا ايضا فرق ثاني بان الله اذا علق العلم بموجود فهو علم بانه وجد وإذا تعلق العلم بما سيوجد فهو علم بانه سيوجد لا بانه وجد لانه لو كان عندي انه وجد صار على خلاف الموجود جهة التاسعة والاربعون إذا منع الله عباده المؤمن في أن تتعلق به إرادتهم هتح لهم بابا أنفع لهم منه وأتهل وأولى وهذا من لطفه وهذا من لطفه قالت تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله فنهاهم عن التمن الذي ليس بنافع وفتح, وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان وأمرهم أن يسألوه بلسان المقال وبلسان الحال ولما سأل موسى عليه السلام رؤية ربه حين سمع كلامه ومنع ومنع ومنع ومنعه الله منها سلاه بما, سلاه بما أعطاه من الخير العظيم قال يا موسى إني صفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وقم من الشاكرين وقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وقوله وإن يتفرق عيون الله كل من سعته وفي هذا المعنى آيات كثيرة وهذا وهذا أمر يعرف الإنسان به رحم الله عز ورحمه ويحسنه إلى خلقه انه إذا منعهم من شيء فتح لهم أبوابا خيرا منه فهنا لما قال ولا تتمنى ما فضل الله به بعض المال لبعض يعني من العلم والمال والجاه والرئاسه ولذلك ذلك الله سبحانه وتعالى فضل الناس بعض على لبعض فلا تتمنى أن يكون ما أعطاه الله أخاك لك دون أخي ولهذا قال ولا تتمنوا ما فضل الله ولم يقل ولا تتمنوا مثل ما فضل الله لانه لا يمكن ان يقول ولا تتمنوا مثل ما فضل الله إذا ان الانسان يجوز ان يتمنى مثل ما فضل الله به بعد عباده يجوز ان تتمنى مثل علم ابن ولا لا يقال ان رجلا كان يطوف في نصفه في البيت ويقول اللهم اني اسالك فقها كفقه شيخ الاسلام ونحو كنحو ابنه شاب هذا ولا لله لكن لو اقول اللهم ارزقني فقه شيخ الاسلام يعني زوجه لي دونه هذا ما يجوز نعم هو الحاضر يعني معنى هذا الحاضر يعطي شيخه وخله لي معناه انك تمنيت ما فضل الله ممكن. هي غيرك عليك إذن ماذا أقول أسأل الله من فضله إلا اللهم إني أسألك مثل أن تعطيني مثل ما أعطيتها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فهذا من, من, من ألطف القواعد كما قال الشيخ بالحمد الله كذلك أيضا ما ننفخ من آية أمور سيئة ربما يندم الإنسان على نفس الله تعالى بعض الحكام أو بعض الآيات أو يندم على تنسيته إياه ننسيها أي من النسيان كما قال الله تعالى سنسوءك فلا تنسى إلا ما شاء الله إذا ندم الأنسان نقول لا تندم يا أخي إن الله إذا نسخ آية أو أنسى أتى بخير منها أو مثل وقد ابي الخيريه من قبل قال بخير منها او مثلها او مثلها كي اذا مشفع لمن نس اذا كانت اعاده الناس خمس الاولى الفائده اختبار العبد اذا يكون قادرا راضيا او لا وانظر الى نص القبلة من بيت المقدس الى الكعبة العمل واحد اولى لا والاتجاه واحد إذا بقى مشروعا أنت لا هم ممكن تتجه للمشتقة واللمغضب أو والاستمال أو للجنوب لكن الفائدة هو امتحان النفس وإلى هذا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ما إلا لنعدم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فإن بعض الناس ذراء النفس وليعب لا تد فكيف هذا الشرع يبدل اليوم كذا وغدا كذا نوصعي فالحرف اني اقول ان الله سبحانه وتعالى اذا منع العباده شيئا فتعالى أبوابا ابوابا كثيره مثله او خيرا منه وعلى هذا نقول من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه فقاعدة الخمسون آيات الرسول هي التي يبديها هي, هي التي يبديها الباري. طيب أيضا القصة موسى عليه الصلاة والسلام لما كلمه الله اشتاق إلى ربه أن يراه لأن رؤية المتكلم ليست كثمار كلامه صح ولا؟ لا ولهذا كان الصحابة إذا خطبهم النبي عليه الصلاة والسلام استقبلوه بوجوهه. حتى لو حدثك أحد لحديثه وراء جداء قالع تفتنى لقوله لكن ليس كما إذا رأيته أنت الآن تسمع في المسجد الكلام الرجل بنفسك لكن ليس هو كحضورك عنده وهو يلقي الكلام فنما فرق عظيم فوعلي عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام الله اشتاط الى الله إلى رؤية الله عز وجل فقال يا رب قب أرني أنظر إليك قال الله تعالى لن تراني مستحيل هذا لأن نقص الإنسان في الدنيا لا يمكن أن يتحمل رؤية الله عز وجل ثم ضرب الله له مثلا وقال انظر إلى جبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فتجلى الله عز وجل الجبل فاندكر الجبل قصم حجر صلب لما تجل الله له جعله دفكا اندك الجبل وصار ترابا لما رأى موسى هذا الأمر خر صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبدو إليك وأنا أول مؤمنين فما سألتك الربيع عن شك ولكن عن الشوق. ثم قال الله له إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامك فخذ ما آتيتك ولا فطر ما لم تؤدي خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين هنا عوض عن الرؤيا أو صلي عن الرؤيا في ماذا؟ في قوله إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامك وهكذا قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكون تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون يعني لا تهنوا وتبعفوا في طلب الكفار والله حننا نتعب لتألم أجسامنا بالجراح والقتل وغير ذلك لأن هذا الذي يصيبكم يصيبهم ولا لا قطعا نصيبهم هم تزلكم بشر لكن الفارق وترجون, وترجون من الله ما لا يرجون وهذا لا شك أنه يسل المرء ويجب له النشاط في تبهير الأمر القاعدة الخمسون آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديها وأما ما أبداه المكذبون له واقترحوه فليست آيات وإنما هي تعنتات وتعديزات وبهذا يعرف الفرق بينها وبين الآيات وهي البراهين الدالة على صدق الرسول وغيره من الرسل وعلى صدق كل والأدل والأدل والأدل وهي البراهين والأدلة على صدق الرسول وغيره من الرسل وعلى صدق, وعلى صدق كل, كل خبر أخبر الله به وأنها الأدلة والبراهين التي يلزم من فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه, ويقينه وبهذا المعنى ما أرسل وأنها الأدلة وأنها الأدلة والبراهين التي يلزم, يلزم, يلزم التي يلزم من فهمها التي من فهمها على وجهها التي يلزم من فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه وبهذا المعنى وبهذا المعنى ما أرسل الله من رسول إلا أعطاه من الآيات ما ولهذا ما ارسل الله من رسول أعطاه من الايات ما علم ما على مثلي آمل البشر واما ما اتى آت الله محمدا صلى الله عليه وسلم من الايات فهي لا تحد ولا تعد من كثرتها وقوتها ووضوح ووضوحها, ووضوحها ولله الحمد فلم يبقى لاحد من الناس بعدها, بعدها عذر فعلم بذلك أن اقتراح المكذبين لآيات... لآيات, ب... لآيات يعينونها ليست من هذا القبيل وإنما مقصودهم بهذا أنه اطنوا أنفسهم على دينه... دينهم الباطل وعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فلما دعاهم إلى الإيمان وأراهم شواهد الآيات وأراهم شواهد الآيات إلى أرادوا أن أي... يبرعوا ما هم عليه عن الإغمار. عند الأغمار عند الأغمار السفهاء بقولهم عند الأغمار واستفهاء بقولهم ائتنا بالآية الفلانية والآيات الفلانية إن... إن كنت صادقا وإن لم تأتي بذلك فلا نصدقك فبها... فب... فبهذه... فهذه, فهذه طريقة لا يرتضيها أي منصف ولهذا يخبر تعالى أنه لو أجابهم إلى ما طلبوا لم يؤمنوا لأنهم وطنوا أنفسهم على الرضا بدينهم وعرفوا الحق ورفضوه وأيضا فهذا من جهلهم في الحال والمعال أما الحال فإن هذه الآيات التي تقترح وتعين جرت العادة أن المقترحين لها لم يكن قصدهم الحق فإذا جاءت ولم يؤمنوا فوجئوا بالعقوبة الحاضرة وأما المآل فإن جزاء فإن جزاؤهم جزاءهم جزاءهم ما... ما لم ترد ما ما واما الم... واما المال المقال فإنهم جزموا جزما لا تردد فيه أنها إذا جاءت خفوج وجوج عوج قرأت ولم يؤمنوا عوجلوا بالعقوبة الحاضرة وأما المآل فإنه جزم, جزم فإنهم جزموا جزما لا تردد فيه أنها إذا جاءت آمنوا وصدقوا وهذا قلب للحقائق والإخبار بغير الذي في قلوبهم. وهذا قلب للحقائق وإخبار بغير الذي في قلوبهم فلو جاءتهم لم يؤمنوا إلا شاء الله تعالى وهذا النوع ذكره الله في كتابه عن المكذبين في آيات كثيرة جدا في قولهم لن نؤمن لك حتى تفتر لنا من الأرض ينبوعا الآيات وقوله ولو أننا نزلنا لن إن نؤمن لك حتى من الأرض ينبوعا أي تكون لك جنة من نخيل وعنب تفجر أنهارا خلالها تسجير او تسقط السماء كما دعمت علينا كسفا أو تأتيها بالله والملائكه قبيلا او يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولم نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاب النجار. قل سبحان ربي هل كنت إلا بش رسول؟ وما من وما منعنا؟ وما منعنا؟ جاءهم الهناء إلا أن قالوا أبعث الله بش إذا الله عز وجل أنهم إن لا يؤمنون ولا جاه من كل آية. إن الذين حقق عليهم كلام ربك لا يؤمنون. ولو جاءت كل آية وبالهذا نعرف مراد المؤلف في كلامه في الأول القاعدة حيث قال إن آيات الرسل هي التي يبديها البار ويبتديها وأما ما أبداهم يكذبون واقترهون فليست بآية مراد أن, فو أن عدم وجودها لا يدل على عدم آيات الأنبياء هذا المعنى وإلا لو اقترحوا آية وجاء جاء بها الرسول لقلنا انها آية لكن مراده أن الآيات التي اقترحوا بها إذا لم تأتي لا تدل على أن الرسول ليس لذلك بحق من للفرط أما لو اقترحوا آية وجاء بها آية فإنها لا شك أنها آية وكلام المعلم رحمه الله يريد به الأمضى المخالف فالآيات التي جاءت بها رسول اكتزاء واضح إنها آيات والآيات التي اقترحت عليهم تخلفها لا يعني أنهم غير صادقين لكن إذا وجدت فهدلين على على صدقهم أيضا ها الأغمار جموان وغس فيه نعم تلاقيك الآيات التي عنها التي تطريحة على المائة سورة نعم كل هذه الخلف الآيات اقتراه اقتراح مثلا قوم صالح على صالح آية فرجع بن نعم بن... واقترح عن بساتين آية فارهون شقاق الطماع <تصفيق> وهذا كثير نعم وقوله ولو أننا نزلنا ولو أننا نزلنا عليهم هو ولم يأتي من الرسولة. لا ما يعني هل شيء لو أنه في عليه آية ولم يأتي بها أي فلا يقال هذا على أي في هذا يعني كل لك حتى لنا من, هل من ولو أننا نزلنا عليهم إليه أكتب عليهم إليه وزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا إلى آخرها وأيضا إذا تدبرت الاقتراحات التي عينوها لم تجدها في الحقيقة من جنس البراهين وإنما هي لو فرض الإتيان لو فرض الإتيان تكون شبيهة بآيات الاضطرار التي لا, تنفع الإيمان التي لا ينفع الإيمان معها ويصير شهاده و... وتصي... ويصير شهاده وانما الايمان النافع هو الايمان بالغيب فكما أنه مجموعه جدا يعني لو جاءت الايه لخلاقوها صار ايمانهم ليس ايمانا بالغيب بل هو إيمان بالمشاهده والواقع وحينئذ لا ينفعهم ولهذا الغالب انه, أنه اذا اتت الرسل بالايه من طرحه ولم يؤمن المختلفون الغالب انهم يهلكون ان العذاب يكون مقارن لها قال الله تعالى وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الأول واتينا تموتا ناقه مبصره ان بها وما يرسل بالايات الا تخويفا فالحاصل من ان الايات المصطلحه اذا جاءت موافقه لطف ما اخترقوه صار هذا الايمان بالرسول المر لانه ايمان بالغيب ايمان بماذا مشاهد. بالمشاهد، لأن هذا مثل الأمارة التي يدعو الإنسان للشخص، مثل نقول إذا وجدت السيارة عند الباب فأنا في البيت، ففإذا جاء وجد السيارة عند الباب علم بأنه في البيت، هل عنا مشاهدة كل غيب؟ مشاهدة، نعم. فكما أنه يفرد بالحكم بين العباد في أديانهم وحقوقهم، وأنه لا حكم إلا حكم. وأن من قال ينبغي أو يجب ان يكون الحكم كذا وكذا فهو متجرئ على الله متوسب على حرمات الله وأحكامه فكذلك براهين وأحكامه لا يتولاها إلا هو فمن اقترح شيئا, فمن اقترح شيئا من عنده فقد ادعى مشاركة الله في حكمه ومنازعته في الطرق التي يهدي ويرشد بها عباده ومن أظلم ومن أظلم ومن أضروا ممن قال مثل مثلما أنزل الله هذا أيضا مهم جدا الانسان إن إذا اقترح سبيلا غير سبيل الله او حكما غير حكم الله أو ما نشبه ذلك فإنه منادع لله تعالى في حكمه وفي طريق هداه لخلقه لو قال مثلا ينبغي أن نوزع الصوم على كل شهر ثلاثة أيام ويكون ستة وثلاثين يوما بعد أن كان ثلاثين, ثلاثين يوما ثلاثين. لو, ف... لو كان هكذا لكن أيسر على الناس وأسهل وأكثر نقول إذا قلت ذلك فقد نازعت الله تعالى في شرعه وظلمت نفسك فإن الله تعالى أحكم وأعلم بما يصلح إبادة كذلك الذي يقترح آية على الرسل